تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الصالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون لا يَهْدِي مَن هُوَ كَاذِبٌ كَفَّار لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل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 وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الأَنعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ كُفْرًا فَإِذَا وَعَدَكَ رَبُّكَ فَلاَ تُخْلِفْ وَإِنْ شَكَرُوا يَرْضَوْنَ لَكُمْ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وإذا مس الإنسان ضر دعى ربه منيبا إليه ثم إذا حوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا, وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تبتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو قانت انا اللي ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربي يحذر الاخره ويرجو رحمه ربي اما هو قانتا انا يُحَذِّرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ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 يقوم والذين نجتنا من الطاغوت ايعبدونها وانا ابو الى الله لهم البشرا فبشر عباد فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله والاولئك هم اولو الالباب ففمن حق عليه كلمه العذاب I don't ايمان ام فسلكه يا الذي يعفي الارض ثم يخرج به جرما مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفر ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لولي الالبان فمن شرح الله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 ثقيلا الظالمين اذ تو ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فاذاقهم الله الخزي في الحياه الدنيا والعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون ولقد نظر منا شيء في هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون قرانا عربيا غير ليعوجن لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا في شركاء يتشاجسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون انك ميت وانهم ميتون ثم ان يَوْمَ يَقُومُ الْقِيَامَةُ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَسْوًى لِّلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ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 اليس الله بعزيز انتقام ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون ان الله فالا فرائيتم ما تدعون من دون الله ان اراد يالله بضل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 الا انت عليهم بوكيل الله يتوفى الانفس فحين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضا عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون ام اتخذوا من دون الله شفعان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 ولن أن سَبَّحُوا حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اسأل انسان ضر دعانا ثم اذا خولنا له نعمه منا قال انما اوتيته على علم بل هي فتنه ولكن اكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من طبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فاصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا منها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 تَقُولُ خَيْن تَرَى العَذَا مَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَة فَاكُونُ مِنَ المُحْسِنِينَ بَلَى قَدْ جَاءَتْ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الكَافِرِينَ وَيَوْمَ القِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ بِجَهَنَّمَ مَأْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَيُرْجِ الْلَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا مَفَازًا بمفازتهم, بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ واتى اليس في جه وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعُوذُ أَن يَجْنُونَ الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ كريم وما قدر الله حقا لري والارض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 وَقَضَيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ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 مَا يُنذِرُونكم لِقَاء فابئس سنا سوا المتكبرين وسيقى الذين اتقى ربهم الى الجنه زمرى حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام على يَسْتَبِقُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ